نبدأ نسأل الله ليت ما علا هذه الليلة ليلة من ليلة في بلد في بلد القرآن الكريم فعلا تحتاج هذه الليلة تكون مستحية مباركة إن شاء الله تعالى ويسو علينا من آيات الله التي أنزلها رب العزة سبحانه وتعالى. تكون لنا منهجا مسبيلا فضيلة الشيخ الطارق الشيخ طهن النومان ونبع الله سبحانه وتعالى في القبول ونبع الله تعالى له بالتوفيق Yeah mm -hmm. Yeah. yeah. Yeah. Ali Qasayid Mm-hmm. <laughs> Oh <laughs> saya Right. اونا Lord, وَإِذْ قَالَ لِلَّهِ كِتَابَ الْخِتَمِ تَوَدَّعُوا وَتَرَاوَىٰ أُولَٰئِكَ يَرِثُونَهُ لَا يُخْلَفُونَ إِلَّا Right? a الله سبحانه وتعالى برای کم What is the uh... o Yeah okay. هفتاره که شیخ Amen. more. yeah